A'udhu billahi minash min Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. al Rahman al Rahim. Allahu khaliq kull shayu wa huwa 'ala kull shayu wakim.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 وَمَا قَدَرُ الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْبِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ Subhanahu wa ta'ala Amma de